الخوازيق لله لله ما سيد البلاجق من قيامه ان جاع سيدها وكف عن القمامة لله لله ما تلد البنائك من قيامه ان جاع سيدها وكف عن القمامة إن هب نفح مساومات كان طاحلا قاتلا لا ماتيه ولا علامة هو السلاح المكفر دعامة حتى اذا نفل الرصاص هو الدعام. لله ما سيد البناجق من قيام ان جاء سيدها وتفع ان هب نفس مساومات كان طاح لطاسلا لا ما ولا علامة هو السلاح المكفر دعامة حتى إذا نفذ الرصاص هو الدعامة طاسا فلم يتدخلوا حتى إذا شهر السلاح تدخل المضغى ليمنعه اقتحام لا يا قحاب سياسة فأسى فلم يتدخلوا حتى الى شهر السلاح تدخل المبضى ليمنعه اقتحامه لا يقحاب سياسة خلوه صائم موحشا فوق السلاح كان جنته صيامه قالوا مراحل ويالا قالوا مراحل ويالا نقولوا قبضنا سعرها سلفا قالوا مراحل ويالا قولوا قبضنا سعرها سلفا ونقتسم الغرامة لكن لكن عرى غيبا بأعمدة الخيام تحرت الأحقاد فيه جهنما وتحجرت فيه الظلام حشد من الأزباع ميسرة تمج دما وحلق في اليمين لمجهض دمه وأمامه حتى قلامة أذكر كسرت فتجرح قلب ظالمها فما تنسى القلامة وعرى خوازيصا صنعنا على مقاييس الملوك قلامة إلذر كشرت ستجرح قلب ظالمها فما تنسى قلامة وارى خوازيقا صنعنا على مقاييس الملوك وليس في ملك وخاجوق منامة وارى خوازيقا صنعنا على مقاييس الملوك وليس في ملك وخاجوق منامة لله ما اتذر البناجق حاكمين مؤخرات في الهواء ورأسهم مثل النعامة ودم فدائي بخط النار يتهم الجيوش كما السراف المستقيم بها احتداد واستقامة لم ينعطف خل على خل كما سبابة فوق الزناب عشية معركة الكرامة لم ينعطت خل على خل كما سبابة فوق الزناد عشية معركة الكرامة نسبي اليكم أيها المستفردون وليس من مستفرد في عصرنا إلا الكرامة